العالمين، أم يقولون أستراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدونه ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 وَلْيَتَوَفَّأْكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي مُكِرَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُجَعُوْنَ وَلَمْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ لَا كِسُرُوْأْهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا خَرْجَنَا لَا مَنْ إِنَّا مُقِنُونٌ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 وَذُوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا, وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 وَمَنْ أَوْلَىٰ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تكون فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبني إِسْرَائِيلَ وجعلنا منهم أئمة، وجعلنا منهم أئمته، وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لَمَّا صَبَرُوا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُقِنُونَ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 إذا كان سوق الماء إلى الأرض الجرذ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعابهم وأنفسهم أفلا يمصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين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 إنا أعطَدنا رِكَافِرين سلاسلَ وأُولَالَهُ وسَعِيرَ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً عَيْنَيْهِ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفْجِرُونَهَا تَفْجِيراً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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنه ديرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تزليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا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 إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منسورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق